Aa aa jarali fi اشوف كيف الهم سوى بخوك كيف وقت ما صفى لي اشوفك وافهمك وادري بحسك وانا ما اسمعك يا عزي yeah, yeah. yeah. اللي بخاطري اول وتالي مدى من قسمه مكتوب حتى الظروف ما جرى لي ما معجز ولا يتني طموحي كلام الناس عني ربي الجاء مع العدم مجهلي أنا ربي أخذ مني وعطاني عطاني شيء ما يخطر في بالي.